والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ هاني الرفاعي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقلاء کری مطم ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالله كان وشد منكم قوه كانوا اشد منكم قوه واكثر ولو اولادا فاستمتوا بخلق فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاق وما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة بمدينة والمؤتفكات أتتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنين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 وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من حضنه فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا لهم صدقنا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبه إلى يوم يلقونه إلى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 وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا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 اِذْ هَمَّ قَوْمٌ قُصُومٌ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُ وَقَالُوا دَرُّنَا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 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا